فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِي أَخِي هُ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَائِي أَخِي كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا ша Аллах нарфау даражати ман наша ва фаука кулли фи илмин